كَيْدِيمَتِين أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ نَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبطارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحقه وما أدراك ما الحق